بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين قلنا وقفنا على الدرجة الأولى من الدرجات المختصة بحروف المعاني قد ذكرنا سابقا بأن حروف المعاني من ممكن أن تقسم إلى ثلاث درجات إلى ثلاث درجات تيسير لفهمها وإدراكها ومعرفة ما فيها من العلم وذلك كما سبق الكلام عنه أيضا أن هناك بعد كبير جدا عما يتعلق بمعرفة هذه المعاني ودلالاتها هذا البعد كان وقع في الأمة أو في المعتنين بالتفسير وقع من زمن ليس بالقليل من زمن قديم كانت العناية كبيرة جدا فيما يتعلق بحروف المعاني في زمن الصحابة، في زمن التابعين، اتباع التابعين، في القرن الرابع، في القرن الخامس كان هناك عناية، كان هناك عناية كبيرة جدا في هذا، وألف الأئمة رحمهم الله مصنفات كثيرة جدا في دلالات الحروف، حتى ان الزجاج رحمه الله ألف كتاب كتابا خاصا، رسالة خاصة في اللامات فقط، وصنف غيره مصنفات خاصة في بعض الحروف ودلالاتها، وقد حشى سيبويه رحمه الله رحمة واسعة كتابه العظيم الكتاب بالكلامي عن حروف المعاني. هذا الكتاب بشكل كبير جدا في الكلام عن الحروف المعاني ودلالاتها وما زال هذا الأمر موجود في الامه إلى أنه ضعف في العصور المتأخرة ولكن بقيت بقية بقية من أهل العلم ما زالوا إلى هذا العصر يتكلمون عن هذه الحروف ويبينونها ويشرحون أثرها ولكن كلامهم فيه شيء من الدقة فيه شيء من العمق الذي يجعل كثيرا من طلبة العلم يبتعدون عنها ولا يحبون الاقتراب منها ولا مدارستها لأنها يشعر أنه إن اقترب منها وأراد أن يفهم دلالتها فيحتاج إلى سنوات طويلة وإلى جهد كبير وإلى بحث وإتقان ومراجعة وأشياء كثيرة فلذا لصعوبة هذا الأمر بل لصعوبة هذه المصنفات المعاصرة التي صنفت في هذا الباب وكثرة الاختلاف لأن الذي حصل في التأليفات المعاصرة أن من وقف على شيء من كلام أهل العلم من, من تقدم جمعه إلى الكتاب الذي عنده فمن وقف على كلام مثلا للكسائل سيبويه للأخفش سواء كان الأوسط أو الكبير أو كذلك الأصغر أو لغيرهم من الائمه وكذلك لمن دونهم من أهل العلم لبن جني أو لبن فارس أو لغيرهم من أهل اللغة فإنه يجمع كل ما كتب في هذا الباب فيأخذ في جمع كبير ويكون أيضا بعد ذلك عسير لأنك تقف عمام مادة علمية كبيرة جدا لا تستطيع أن تفهم من منها من المرجوح وكيف تتعامل معها وستجد اختلاف كبير جدا في تحديد المراد في هذا الموطن وفي ذاك الموطن وفي هل بالفعل أن الباء لها أكثر من معنى أو ليس لها إلا معنى وهكذا تدخل في مسائل أنت تعلم يقينا مما آتاك الله عز وجل من الإدراك أنك لن تستطيع أن تخرج من هذا الخلاف الكبير بشيء تخلص إلى فائدة محددة معينة في هذا الأمر ولذا سبب هذا رهبة وسبب بعد عن هذا العلم خشية من أن يقطع الإنسان عن غيره من العلوم التي قد تكون هي أهم منه فلذا حاولت أن ألخف لك هذا الأمر في هذا الباب فيما يتعلق بحروف المعاني في دروسنا هذا حاولت أن أبعد اولا ما يتعلق بكثرة الخلاف الواسع كذلك حاولت أن أبعد ما يتعلق بالمعاني البعيدة التي قد لا تكون وردت للحرف إلا مرة أو مرتين أو ثلاث في لغة العرب فضلنا عن كتاب الله عز وجل يعني قد يكون أمامك ملخص يسير بالنسبة لصعوبة ما تقدم من الكلام عن هذه الحروف فهذا الملخص قد يعينك على فهم الأصول الكبيرة في هذا الباب فيما يتعلق بحروف المعاني ثم بعد ذلك الأمر يسير فمتى ما أحببت ووجدت من نفسك نشاطا فبحث وجدت أن نفسك من ليس لها القوة على البحث والتنقيب فإن اكتفيت بما ذكر لك لعله أن يكون وافيا في الباب إن شاء الله تكمل يا عبد السلام إن شاء الله. الدرجة الثانية يقرأ الدرجة الأولى مرة أخرى الدرجة الأولى إدراك المعاني المشهورة لكل حرف مثل في كتاب الله تعالى لها معنيان مشهوران عهدية أو جنسية ولكل منهما أنواع الفاء لها عدة معاني السببية الفصيحة العاطفة الجوابية الباء لها عدة معاني أيضا الإفاق الصعيد السببية القصم في أصر معانيها الضرفية وتأثير التعليل والإسجلاء والمقايةة وهكذا وهذا يكون بالمطالعة كما يكون أكثر بالممارسة نعم هذه بالنسبة للدرجة الأولى التي تتعلق بحروف المعاني هناك معاني مشهورة ومن أهم ما يكون بالنسبة لحروف المعاني أن تدرك وأن تعرف المعاني المشهورة لأنها هي الأصل في الاستعمال هي الأصل في الاستعمال فمثلا لما نقول في ففي أصل معانيها ماذا؟ الضرفية ألبأ أصل معانيها استعمال ال... الاستعانة. الماء أصل معانيها. هل... يعني إن قلت الاستعانة صح، ولكن أصل المعاني عند النحويين هو الإلفاق. أصل المعنى الباء عند النحويين هو الإلفاق. يعني دلالته على الإلفاق. فهي يعني إن كان من من جهة الدقة في العبارة الأولى أن نقول الإلفاق. فأصل معاني الباء في لغة العرب هي الإلفاق. بل إن سيبوي في الكتاب لم يذكر معنى آخر إلا إلا الإلصاق وهذا صحيح فما تكاد تخذ هذه الباء من الدلاله على الإلصاق ولكنها أيضا تحمل دلالات أخرى ومعاني أخرى سيأتي الإشارة إليها بإذن الله عز وجل كذلك إن نظرت إلى حرف على مثلا أصل المعنى بالنسبة لحرف على هو ماذا هو الاستعلاء كذلك بالنسبة لعنى أصل المعنى هو التجاوز المجاوزة وهكذا وهكذا تجد هناك معاني أصلية لعدد من الحروف ينبغي أن تدرك ما هو المعنى الأصلي وكما قلنا في الكلمة الأصلية في لغة العرب إذا حورت وتطورت واستخدمت استخداما آخر فإنه ينبغي أن لا تنسى ولا تنسخ المعنى الأصلي فكذلك بالنسبة لحروف المعاني فعندما يتطور الاستخدام فتأتي مثلا فاء في غير موطنها لا تأتي للظرفية فلا يغب عن بالك ذاك المعنى وهو معنى وهو معنى الظرفية لأن هذا المعنى في الأغلب هذا المعنى في الأغلب سيكون موجودا باقيا لن يمحى ويزول تماما لا وإنما سيكون هناك رابط بين المعنى الجديد الذي دل عليه السياق وبين المعنى الأصلي لهذا الحرف الذي هو أصل معناه في لغة العرب كذلك بالنسبة لعله فقصر المعنى الاستعلاء قد يستخدم بمعنى في قد يستخدم بمعنى عن وهذا كثير ولكنه أيضا يبقى هذا المعنى وهو معنى الاستعلاء يبقى هذا المعنى موجودا عند استخدامك لهذا الحرف في غير موطنه الأصلي وفي غير معناه الأصلي الذي وضع له نعم معرفة ذلك معرفة المعنى الأصلي وأحو ذلك هناك معاني مشهورة بعوفة مثل ما ذكرنا لك في فيه وفي علا أو عن وغيرها وهناك معاني لا يمكن أو هناك حروف لا يمكن أن تقول إن لها معنى أصلي يعني مثل الفاء الفاء لا يمكن أن تقول إن الفاء أصله معانيها هي مثلا العطف لا فالفاء تستخدم تارة للعطف وتستخدم تارة للسببية وتستخدم تارة للاستئناف وتستخدم تارة أيضا كذلك تسمى الفاء الفصيحة وغير ذلك من أنواع الاستعمال فما هناك معنى أصلي نستطيع أن نقول إن الفاء معناه الأصلي هو كذا وكذا لكن هناك معاني متعددة السياق ويدل على المعنى المراد هذه الأحرف التي ليس لها معنى أصلي لا بد أن تنتبه كثيرا للسياق لا بد أن تنتبه كثيرا للسياق لتحدد المعنى يعني أضرب لك مثلا هنا بالنسبة للفاء انظر إلى قوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين ثم فذلك الذي يدع اليتين أله هنا ما معناه وما الذي جاءت له هل هي مجرد عاطفة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتين هل هي عاطفة مجرد عطف تأمل المعنى أنت أرأيت الذي يكذب بالدين هل مراد كأنهم سبحانه وتعالى قال وذلك الذي يدع اليتين هل هذا هو المعنى؟ لا هنا يضع في المعنى كثيرا ولذا منزعنا أن الفاء هنا عاطفة يعني لعله لم يشعر بأنه قصر في معنى هذه الآية كثيرا كيف تكون الفاء عاطفة هنا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم يعني كأنها عطف مجرد أو عطف الفاء بعده بزمن أو نحو ذلك لا هذا غير مراد أبدا فلأن الآية سياق الآية يرده ولذا قال من قال من المفسرين بأن الفاء هنا فصيحة كيف فصيحة يعني أفصعت عن شيء محدوف هناك مقدر في الكلام أفصحت عنه هذه الف ¿ هناك من يقل بأن معنى الآية مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين فمن كان هذه صفته من كان هناك شرط مقدر من كانت هذه صفته أي أنه يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أي من كان هذا حاله وهذا وصفه فهو الذي يدعو اليتيم ومعنى هذا أن الذي يصدق بيوم الدين أو لا يكذب بيوم الدين معناه انه لا يمكن ان ماذا ان يدع اليتيم فمن دع اليتيم فقد وقع في وصف ليس هو من وصف الذين يصدقون بيوم الدين وانما وقع في صفه هي من صفات الذين يكذبون بيوم الدين وهذا هو الظاهر في دلالة الايه هذا هو الظاهر في دلاله الآية. ان هذه الايات جاءت لتدل على ان هذا الوصف هذا الفعل من دع اليتيم ومن عدم الحسي فقط مجرد الحس عدم الحس على اطعام المسكين وعدم اعطاء الماعون الذي تستغني عنه ولا تحتاج إليه ونحو ذلك أن هذه الصفات أبدا ليست من صفات الذين يصدقون بيوم الدين وإنما هي من صفات الذين يكذبون بيوم الدين فالثاء جاءت هنا لتفسح لك عن هذا الشرط المقدر عن هذا المعنى الذي يراد من هذه الآية أن الذي يكذب بيوم الدين من كان حاله كذلك فإنه هو الذي يفعل هذه الأفعاد أما الذي لا كذبوا بيوم الدين بل يصدق به فإنه لا يقع في هذه الأفعال أي أن هذه الصفات ليست من صفات المؤمنين وإنما هي من صفات المكذبين واضح ففرق كبير جدا في أنك تجعل هذه الفاء على هذا المعنى أو على على ذاك المعنى ويتضح الكلام ويقوى ويجلو لك ويقع في قلبك تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى في دلالة هذه المعاني على المراد في مثل هذا السياق نعم الدرجة الثانية اقرأ بالسلام الدرجة الثانية ادراك معنى المراد تقريبا لكل حرف بحسب موضعه مثل ال في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين جنسية تفيد الاستغراق الفاء في قوله تعالى قل نضرب بعصاك البحر فانبجست فانبجست نعم ففيحة اي تفصح عن شيء محدوف الباء في قوله تعالى بسم الله للاستعانه في في قوله تعالى ولا أصلبناكم في جذوع النخل للعلوي مع الظرفية عن في قوله تعالى ومن يبخل فإنما فإن فإن يبخل عن نفسه بمجاوزة نعم هذه الدرجة الثانية درجات حروف المعاني وهي أن هناك مع المعاني الكلية لبعض هذه الحروف هناك معاني تحتاج أن تقف عليها في كل موطن في كل موضع. يعني هناك معاني لهذه الأحرف لن تستطيع أن تقول ما هناك معنى كل لا وإنما هناك معنى في هذا الموضع في هذا ال لوحده تستطيع أن تقول أن هذا المعنى هو كذا وكذا ومن هذه الأمثلة مثلا في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ال هنا في الحمد لله الحمد لله هذه ما نوعها هذه جنسية الجنسية تارث أن تفيد الاستغراق وتاره لا يزم أن تفيد الاستغراق هنا أفادت الجنسية أفادت ماذا؟ استغراق. أفادت الاستغراق ما كيف نعلم أنها أفادت الاستغراق أو لم تفيد الاستغراق؟ فيها علامة وإشارة ذكرها أهل العلم وهي أن تأتي إلى ال هذه تأتي إلى ال هذه فتأخذها تزيلها وتعمل مكانها كل فإن ركبت كل في مكان ال وصلح الكلام واستقام فعندئذ تكون ال هذه إيش؟ جنسية تفيد تفيد الاستغراق تفيد الاستغراق فقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين جرب هذا خذ أل وضع محلها كل كانك تقول كل حمد لله رب العالمين وهذا المر أن الحمد كله من أوله إلى آخره مستغرق ومتوجه ومنحصر إلى الله سبحانه وتعالى فالحمد كله إليه جل وعلا وهذا هو المراد أن تعلم أن هذا الحمد الذي يقع منك لله سبحانه وتعالى في حالة السراء في حالة الضراء في حالة الغنى في حالة الفقر في حال الصحة في حال المرض في حال الضحك في حال الحزن في كل أحوالك الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمر عليك حال لا يكون فيها الرب سبحانه وتعالى مستحقا للحمد أبدا فكل أحوالك من أولها إلى آخرها من حين منشئك وخروجك إلى هذه الحياة الدنيا بل قبل ذلك إلى موتك بل بعد ذلك كل هذه الأحوال من أولها إلى آخرها أنت في حال يستحق ربنا سبحانه وتعالى استحقاقا واجبا كاملا له يستحق الحمد المطلق من دون استثناء وهذا هو المعنى الذي جاءت بهذه الآية ولذا سميت هذه الآية من سورة تسمى بأم القرآن جمعت كل المعاني فكل حمد في أي سورة من القرآن راجع إلى هذه الآية العظيمة التي وردت في أم القرآن فالحمد كله لله سبحانه وتعالى لا تاني له كل حمد له جل وعلا لأنه رب العالمين أي الذي رب العالمين كلهم من أولهم إلى آخرهم رباهم سبحانه وتعالى بنعمه ورباهم بفضله ورباهم بعطائه ورباهم بما أعطاهم من أنواع النعم يصدحهم ويمسيهم بأنواع من النعم الكثيرة أنت تصبح في آفية من الله عز وجل تصبح في رزق تصبح في هداية في أنعام لا تحصيها كل ذلك من الله سبحانه وتعالى ولو رفع حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة ومن شر نفت جاءت أل وهناك لم تأتي أل ومن شر حاسد إذا حسد ما الفرق بينهما تأمل هذا ولعله انت يسر بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة أن نبين هذا الأمر بإذن الله فانظر أيضا إلى الأمثلة الأخرى ألف في قوله قل نضرب بعصاك الحجر بجسك. اضرب بعصاك الحجر يضرب بعصاك الحجر فانبجست هل هي انبجست لما امر الله عز وجل ان يضرب هو كذلك لا, لا. إنما انبجست بعد ان ضرب أنضرب. هل ذكر الضرب؟ لم يذكر الضرب لم يذكر الضرب دلت عليه ان اي قل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجست فانبجست هي لم تنبجس مجرد الامر وانما بعد بعد الضرب أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود للكلام عن حروف المعاني بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على الأنبياء والمصلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين كنا أيها الأحبة في الكلام عن حروف المعاني بالتحديد في عن الثانية من حروف المعاني في إدراك المعنى المراد لكل حرف في موطنه في موضعه الذي جاء من كتاب الله عز وجل ما المعنى المراد هنا وكان الكلام في أمثلة مرت وسبقت منها قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وكذلك في قوله في سورة الفلق ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد وفي الفرق بين هذه الآية الأولى التي جاءت فيها أل والتي تفيد الاستغراق الجنسية وبين الآية الأخرى التي جاءت بدون ال ومن شر حاسد إلى حسد وهناك أمثلة كثيرة جدا على ما يتعلق بحروف المعاني التي ترتبط بموضع محدد موطن معين ويكون لها معنى في هذا الموطن قد يختلف في موطن آخر ومن ذلك أيضا ما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه ولا أصلب في جذوع في جذوع النخل ولا أصلب في جذوع النخل فمن المعلوم أن التصليب عندما يكون على جذع نخلة أو على أي جذع كان فإن هذا التصليب يكون ولا اصلبنكم على جذوع النخل هذا هو الاصل في الكلام في لغه العرب لما نذكر التصليب تعليق شيء على جدار تعليق شيء على بعض الأعمدة ونحو ذلك يكون في باستخدام عبارة على صلبته على جذع النخلة صلبته على الجدار ونحو ذلك لا نستخدم عادة في مثل هذا الموطن حرف في نقول صلبته في جذع النخلة، صلبته في الجدار، ونحو ذلك لا وإنما نقول صلبته على الجدار، صلبته على جذع النخلة. لكن الآية هنا جاءت على نحو مغاير للمعهود، فجاءت الآية ولا أصلي في جذوع النخل، ولا أصلي في جذوع النخل، وكان المعتاد أن يقال ولا أصلي على على جذوع النخل. فلما جاءت في هنا في محل على سياتي الكلام مفصلا بإذن الله جل وعلا على هذه الآية. كذلك في قوله سبحانه وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. عن هنا في هذا الموطن أفادت المجاوزة أي أنه فمن يبخل فإنما يجاوز نفسه الحسنات التي لو أنه بذل وتصدق بماله لحصلها ولكنت في رصيده في يوم القيامة ولكنه لما بخل بهذا المال جاوز نفسه هذه الحسنات بمعنى كأن الحسنات قد قدمت إليه وجاءت إليه فابى هو ذلك وجعل هذه الحسنات ماذا؟ تجاوزه وتعد من دون أن يلانا منها شيئا فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه اي يجاوزوا نفسه هذه الحسنات التي اقتربت منه والتي جاءت, جاءت إليه فجاء هذا الحرف عن هنا ليدل على المجاوزة بينما قد لا يكون حرف على يدل على هذا المعنى وكان مناسبا لو جاء أيضا كذلك لأن مما ورد في كتاب الله عز وجل استخدام حرف على في مثل هذا الموطن يبخل فإنما يبخل على نفسه أو يبخل عن نفسه هذا وذاك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ننتقل بعد ذلك إلى الدرجة الثالثة المتعلقة بحروف المعاني سألك تقرأ يا عبد السلام. الدرجة الثالثة التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المدائق لكي يحمل الكلام على أفطح الوجوه بلاغة وحكما وإحكاما ومن أمثلة ذلك ذلالة التعاقب بين الواو والفاء في أوائل صورة الموصلات والنازعات دلالة الفاء في قوله تعالى فانتبادت به مكان قفيا فأجاه المخاض دلالة في, في قوله تعالى من في السماء والذي نطمح إليه في هذه الرسالة هو اتقان الدرجة الثانية أما الثالثة أما الثالثة فدرجة تحتاج إلى فدرجة تحتاج بعد ما سبق إلى كثير من الممارسة والمدارسة مع أهل الفن. وينبغي أن يعلم أن الوقوف على معنى أو معاني الكلمات اسهل بكثير من الوقوف على دلالة حروف المعاني في كل موضع بحسبه لا, أقوله ذلك لا أقول ذلك تطبيطا لكن حفظا للأذهان لتستعد لأمر قد يشق عليها في بادي الأمر ذلك أن عددا ليس بالقليل من هذه الحروف لها عدد كبير من المعاني المغايرة حينا والمتداخلة حينا آخر ولا يحدد المعنى المراد إلا السياق وحمل الكلام على أفصح الوجوه مع عدم مخالفه ما تقرر في تفسير الثلاث الطالث لهذه الآيات أحسنت يا بارك الله فيك الكلام الآن عن ما يتعلق بالدرجة الثالثه وهي أن عندنا بعض الحروف حصل فيها اختلاف في تحديد معناها وهذا الاختلاف حقيقة تارة يكون بين الأئمة الأكاد تارة بين السلف رضوان الله عليهم أجمعين. تارة بين المحققين من المتأخرين وهذا الاختلاف تحتاج حقيقة في النظر إليه إلى آلات وإلى عدد في فهم كلام الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأدوات هذه الآلات كنظر في الخلاف ما ترجح وكما سمعت لا أريد أن أصعب لك هذه المرحلة كثيرا ولكني أيضا لا أريد أن تظن أنها يسيرة وسهلة والأمر فيها ليس بالعسيرة أبدا لا الأمر بين هذا وذاك وبتوفيق من الله عز وجل وإعانة بإذن الله ولكن بالإقبال الكامل على كتاب الله وبالنظر في كلام المفسرين والتدقيق والتأني وترك العجلة هذا كله مما تحتاج إليه في النظر بحروف المعاني في هذه الدرجة في هذه الدرجة عند اختلاف أقوال المفسرين مثلا من الآيات التي مرت عليكم من الأمثلة التي ذكرت لك ما ذكره الله عز وجل في أوائل سورة النازعات تقرا سوره النازعات في اولها والنازعات راقم والناشطات نشطة والسابحات سبحه ثم السابقات سبقا فالمدبرات امرها هذا التغاير بين الواو والفاء بين العطف ثارة بالواو والعطف ثارة بالفاء ما من المراد منه وهل هو مقصود او ليس بمقصود سؤال أسألكم أنا إياه الآن بدءا قبل الكلام عن هذا المثال هل هو مقصود أو ليس بمقصود التغير بين الفاء والواو هنا في هذه الآية هل ممكن أن يقال بأن الفاء تأتي محل الواو والواو تأتي محل الفاء ولا فرق بين قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرطة والناشطات نشطة والسابحات سبحة فالسابقات سبقا فلو كان محل هذه الفاء مكان محلها الواو لكان لك الأمر رؤسيا لا فرق هل ممكن أن يقال هذا؟ لا يمكن أن يقال لا يمكن لأن القرآن نزل على افصح ما يكون الكلام فلا يمكن أن نتصرف في كتاب الله عز وجل بأهوائنا فإن الله سبحانه وتعالى ما غاير بين الواو وبين الفاء في هذا الموطن علم أن هناك فرق بين العطف بالواو في أول الآيات ثم العطف بالفاء في, في أواخر الآيات ومن تطلب العلم النافع أن تتطلب هذا الفرق لتدرك عظمة هذا القرآن لتدريك عظمة هذا القرآن. عندما تنظر في قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا هذه الآيات الثلاث كلها عطفت بالواو هذه الآيات كلها عطفت بالال. الأولى طبعا الواو الأولى هذه واو القسم والنازعات غرقا هذا مقسم به لكن جاء العطف بعد ذلك والنازعات غرقا والناشطات نشطا عطف والسابحات سبحا عطف. ثم غاير الله سبحانه وتعالى ب حرف العطف فجاء بالفاء ترك الواو العطف بالواو ثم جاء سبحانه وتعالى بالعطف هنا بحرف الفاء فقال فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فما الفرق بين هذه وتلك تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا جدا في هذا الموطن وتكلم ايضا غيره عن هذه الفروق بين الواو والفاء وساذكر لك ما يكون قريبا من ذهنك وما يعني أرجو من الله أن ييسر فهمه عليك حتى تفهم السر الفرق بين هذه المتعاطفات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال والنازيات برقى ومن المعلوم أن الإقسام هنا نزل وجاء بالملائكة الذين ينزعون هذه الأرواح هذا تفسير مشهور عند السلف هناك تفسير آخر وليس الكلام عن اختلاف المفسرين في معنى النازعات وإنما الكلام هنا أن من المعاني المشهورة جدا في قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقة أن المراد هنا أن الملائكة تنزع ارواح الأشرار أرواح الكاثرين أرواح الأشقية تنزعها غرقة والنازعات غرقة أي أن تغرق في نزع هذه الأرواح من أطراف الأجساد أولا النزع كلمة تدل على على الشدة النزع كلمة تدل على الشدة فالنزع لا يكون أخذ بسهولة وإنما يكون أخذ بقوة أخذ نزع تنزعه نزعا ثم أيضا كذلك جاء فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية والنزعات غرقا فهذا النزع ليس نزعا مجرد وإنما نزع فيه فيه إغراء فيه اغراق فيه إغراء في النزع فكأن هذا النزع كان من مكان بعيد غائر في الأرض غائر في الارض جدا فنزع هذا الشيء نزعا شديدا من, من هذا المكان الغائر والمراد هنا ان النزع لارواح الكافرين وارواح المجرمين كانت من اطراف الاجساد فهذه الارواح كما ثبت في السنة هذه الروح الفاجرة الكافرة لما رأت ملائكه الموت وcardت ملك الموت ومن معه من اعواله تغور في اطراف الجسد تذهب فتختب في اطراف الجسد في اطراف القدمين واطراف اليدين خوفا مما ينتظرها من النزع يأتي ملك الموت ومن معه فينزعون هذه الروح من أطراف الجسد من أطراف الجسد كما ينتزع الصوف المبلول من الشوك يعني نزعا شديدا ينتزع هذه الروح تنتزع من أطراف الجسد على هذا النحو فعندئذ يكون هناك نزع وهناك أيضا مع هذا النزع وصف آخر وهو غرق أي نزع فيه إغراق في سحب هذه الروح الكافرة من أطراف الجسد فيه شدة وفيه قوه في سحبها فهي تخطب والملائكة تنزعها نزعا عظيما شديدا قويا فهنا كانت الآية في وصف هذه الحال والنازعات غرقا والنازعات ثم جاءت الآية التي تليها والناشطات نشطا أي أيضا هذه الملائكة اللي هو ملك الموت هذه الملائكة هي بنفسها لما تقبض أرواح المؤمنين فإنها تقبضها بماذا؟ بسهولة بيسر ولا تنزعها نزعا وإنما هذه الأرواح المؤمنة أصل حينما ترى نعيم الله عز وجل فإنها تنشط هي للخروج والمؤمن من المعلوم أنه في مرض موته جبتل ويزيد عليه الكرب كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين إن إني أوعك وعك رجلي أما خروج روحي فإنها تخرج كما تخرج القطرة القطرة حينما تنزل من الوعاء أو من الصنبور تنزل نزلا يسيرا مريحا ليس فيه شدة ولا ألم وإنما تخرج خروجا يسيرا جدا فالمرض قبل أما عند الموت فلا وإنما هناك الراحة والطمأنينة والسهولة واليسر بل إن روح المؤمن عندما ترنعين الذي أعده الله عز وجلها تنشط هي للخروج تنشط للخروج ولذا جاءت الآية هنا أيضا بهذا الوصف والناشطات أي الملائكة هي التي تنشط والناشطات نشط هو أخذ لكنه أخذ بيسر وسهولة ورغبة لأن هذه الروح تعين على تعين على نفسها بخلاف تلك الروح التي ذهبت إلى أطراف الأجساد فهذه تعين على نفسها لأنها رأت ما يسرها فأرادت الخروج إلى ذاك النعيم المقيم فهي نفس الملائكة النازعات ملائكة التي تقبل أروى كذلك بالنسبة للناشطات هي نفس الملائكة أيضا كذلك والنازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات سبحا هذه الملائكة التي قبضت هذه الارواح اخذتها عندنا ملك الموت ومن معه اخدوا هذه الارواح فسبحوا بها في السماء سبحوا بها الى السماء من المعلوم كما تبت في حديث البراء ان هذه الارواح ترفى الى السماء اما بالنسبة للروح المؤمنة الطيبة فانها تفتح لها ابواب السماء اما بالنسبة للروح الخبيثة فقد قال الله عز وجل عنهم لا تفتحوا لا أبواب. لهم ابواب السماء لا تفتحوا لارواح ابواب السماء ابدا لا تفتح الارواح لا تفتح لهم أبواب السماء لهذه الأرواح الكاثرة الفاجرة لا تفتح لهم أبواب السماء وإنما يرمون رميا كما ثبت أيضا في حديث البراء فيرمى من أعلى السماوات من حين أن تغلق دونها الأبواب فإنه يرمى حتى يعود إلى مكانه في هذه الأرض ينتبغ عذاب الله عز وجل في الآخرة فالملائكة هي التي تسبح بها أيضا والسابحة تبحا أي نفس البلائكة التي قبرت الأرواح فلما تغير الأمر العطف كان لأن الملائكة هي هي العطف بالواو جاء لان الملائكة هي هي يعني الملائكة التي نزعت والملائكة التي نشطت والملائكة التي سبحت هي هي الجنس هو الملائكة هو النوع وهم نفس النوع من الملائكة فلما ثبت الجنس وتغير النوع تغير العطف فقال الله سبحانه وتعالى فالسابقات سبقا فالسابقات سبقى الجنس هو الملائكة بقي كما هو ولكن الذي تغير هو فالسابقات سبقى أي نوع آخر من الملائكة اخذوا هذه الأرواح سواء الروح المؤمنة أو الروح الكافرة فهذه الروح المؤمنة أخذتها ملائكة الرحمة من ملائكة الموت فسابقت في تنفيذ أمر الله عز وجل بتنعيمها وإكرامها وفتح باب من أبواب الجنة لها وتلك أخذتها ملائكة العذاب فسابقت في تعذيبها وإهانتها بها وفتح باب من أبواب النار عليها فهنا في السابقات سبقى ليس هو نفس نوعي الملائكة وإنما تغير النوع بينما الجنس وجنس الملائكة هو هو فلما تغير النوع جاء العطف بالفاء السابقات سبق ثم جاء بعد ذلك نوع ثالث وهو ما قاله الله عز وجل ما أخبر به سبحانه وتعالى بقوله فالمدبرات أمرا وهو نوع آخر من الملائكة يدبر أمور هذه الأرواف بعد أن تستقر في مستقرها بعد أن تستقر في مستقرها يأتي تأتي هذه الملائكة التي تدبر أمور هذه الأرواح وهم نوع ثالث فلذا جاء العطف بالفاء مغايرا لما كان قبلها من الملائكة المسابقة وجاء العطف في فى السابقات سبقا بالفاء مغايرا لنوع الملائكة الذين تولوا هذه الأرواح هذا منخص ميسر لما ذكره ابن القيم رحمه الله وما ذكره غيره من الأئمة في بيان الفرق بين العطف والله والفاء والكلام في هذا قد يطول قليلا وإنما أردت من ذلك ضرب المثال وإنما أردت من ذلك ضرب المثال نعم لكن هذه المواطن كما تشعر هي ذكرت في الدرجة إيش؟ الثالثة وهذه الدرجة الثالثة يعني تلحظ أن حتى بالنسبة للعنوان التحقيق عند اختلاف أقوال المحققين في المضائق فهذه من المسائل الدقيقة فلا تتعب نفسك بها لكن إن جاءتك من إنسان وأهداك إياها فافرح بها وتمسك بها وعض عليها بالنوادر افرح بها أن تجد من يبين لك هذا يفرح بها لأنها قد يعني تتعب كثيرا في تحصيلها ولكن لا تتعب نفسك في كل موطن تريد أن تصل إلى الراجع فيه فإن هذا لا ينقضي وتكون أتعب نفسك في درجة لن يعني تصل إليها إلا بعد سنين عددا بينما هناك من الدرجات ما هي وهو أهم منها هناك من الدرجات ما هي أهم منها وكذلك هي أيسر فلا تتطلب للأعسر وهو أيضا أقل أهمية من من غيره فلا تتطلب هذا الأمر العسير وتترك اليسير الذي فيه من النفع ما ليس في ذاك واضح الكلام؟ طيب لعلنك تقرأ بالسلام معظم جدول و... نعم الآن نتعرض لشيء من الكلام عن جدول يوضح أشهر المعاني لهذه الحروف لجملة من هذه الحروف والذي نقصده من هذا الجدول هو أن تتبين أن هذه الحروف عندما تنظر في كتب حروف المعاني قد تجد معاني طويلة جدا فتتعبك ولكن يكفيك ما ذكر لك الآن يكفيك ما سيذكر لك الآن من المعاني بكل حرف لأن ما ذكر لك هو المعنى الأغلب الذي إما يستخدم دائما وإما يستخدم غالبا وإما أن يكون هو المعتاد في الاستخدام هناك معاني أقل من هذه المعاني معاني نادره معاني شاذة معاني تستطيع أن يعني تنظر فيها في موطن قليل جدا من الكلام العربي سواء كان ذلك في الكتاب أو السنه أو في غير ذلك ولكن لا تشغل نفسك بهذا الأمر كما ذكرت لك لأنه قد يشق عليك وقد يعسر عليك الآن إدراكه دعه إلى حينه بإذن الله جل وعلا سنتكلم الآن عن بعض الحروف أمثلة فيما يتعلق مثلا بأن تأتي لأي شيء في لغة العرب وهذا عارف. من المهم جدا من المهم جدا أن تعرف هذه في لغة العرب تأتي لأي شيء تأتي هي لماذا أفل معانيها إيش عارف. التعريف هل تأتي لغير التعريف هل تأتي لغير المعارف... التعريف في مواطن يسيرة جدا لكن هذه المواطن لا تشغل نفسك بها لا تشغل نفسك بها لأني كما ذكرت لك قد تتعبك الآن ولكن تتحصلها بعيدا الله عز وجل بعد مدد من الزمن وأنت إذا دخلت في الأمر هان عليك ولكن إذا كنت بعيدا عنه فإنه قد يبدو لك عسرة شديدة ولكن أدخل في الأمر سيتبين لك الأمر شيئا فشيئا حتى يسهل عليك ويكون الأمر قابل بإذن الله للأخذ ثم المدارس ثم الفهم ثم بعد ذلك العلم ثم التعليم بإذن وتوفيق منه سبحانه وتعالى نقرأ في أل فقط الآن كمثال ثم نواصل في هذا جدر المنبح أشهر المعاني لجملة من هذه الحروف الأداة والمعاني ثم الأمثلة أل للتعريف تكون عهديا في جاءت في قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هنا عهديا تكون جنسية في قوله تعالى الحمد لله الحمد لله رب العالمين قل أعوذ برب الناس تكون لما هي مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي أحسن يا بارك الله فيك هذا بالنسبة لأل وما تأتي عليه في كتاب الله عز وجل وسنأتي إلى توضيح هذه الحروف وما يتعلق بها من المعاني وذكر أشهرها في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم أصلحنا به واجعلنا به هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعله قائدنا وقائد آبائنا ودرياتنا وجميع أحبابنا وأصحابنا يا الجلال والإكرام إلى جناتك جنات النعيم وصلى الله على نبينا